Fifty Languages Doge i-shira b-gura Tisعة-un-wast-tun بكور سيشيجا احتاج لسرير أريد لسرير س سشييو هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير س لامبي سيشيتغ احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح س سيجي شوي مش لامبي هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح؟ س أحتاج إلى تليفون أحتاج إلى تليفون أريد أن أتصل بالتليفون أريد أن أتصل بالتليفون مش تليفون شئ هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ س كاميرا سيشيجا أحتاج لكاميرا أحتاج لكاميرا س سورة تيسخ سعيو أريد أن أصور أريد أن أصور مش كاميرا شئة هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ سا كامبيوتر سيشي تشاه أحتاج لكمبيوتر أحتاج لكمبيوتر سا أميل زغاح سعيو أريد أن, أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل مش كمبيوتر شئة هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ س رجك سيشيكا أحتاج لقلم حبر جاف أحتاج لقلم حبر زخ أريد أن أكتب شيئا أريد أن اكتب شيئا مش تحاب ررجكر شئخة هل يوجد هنا رق وقلم حبر جاف هل يوجد هنا ورق؟ وقلم حبر جاف